وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احبتي في الله، بالأمس القريب كنا نترقب قدوم هذا الشهر العظيم بكل فرح وسرور. وكنا نسأل الله عز وجل بلوغه، وصيامه، وقيامه. واليوم وللأسف الشديد نفاجأ بقرب رحيله ونودعه بقلب باكي ولكن هذه هي سنة الله عز وجل في خلقه فالأيام تنقضي والأعوام تنتهي والحياة تسلب منا يوما بعد يوم وها هو شهر الخير والبركة كغيره من الشهور يسلب منا ويستعد لمفارقتنا وهو ايها الاحبه شاهد لنا او شاهد علينا يضحك في وجه من احسن فيه واستغل اوقاته بالصيام والقيام ويعبس في وجه من فرط فيه من قصر في حقه واعرض عن خيره وبركته مضى هذا الشهر ايها الاحبه وحقيقه لا ندري هل سيعيده الله علينا مره اخرى ام يحول بيننا وبينه الموت يحول بيننا وبينه مفرق الجماعات وهادم اللذات هل كانت هذه المره هي اخر مره بالنسبه لنا فسلام الله على شهر رمضان وسلام الله على شهر القيام والصيام وسلام الله على شهر التراويح وسلام الله على شهر الجود والكرم وسلام الله على شهر القرآن ولكن السؤال المطروح الآن هو كالتالي هل عزمنا نحن على مواصلة العمل؟ بعد شهر رمضان هل عزمنا على الاستمرار في هذا الطريق بعد الصيام تأسيا بسلفنا الصالح الذين كانت تحزن قلوبهم عندما ينتهي رمضان ويتحسرون على فراقه ويخافون الا يتقبل الله منهم اعمالهم هكذا كانوا. ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم صيامهم. إذا انتهوا من رمضان ماذا فعلوا؟ دعوا الله ستة أشهر ماذا يريدون؟ أن يتقبل الله منهم صيامهم. فكانوا يشتهدون في إتمام العمل ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون رده يخافون رد هذا العمل هكذا كانوا رحمة الله عليهم ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله اهم الذين يزنون اهم الذين يسرقون اهم الذين يشربون الخمر قال لا يا ابنه الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل منهم هذا هو حال اهل الايمان حال أهل التقوى أيها الأحبة هكذا كانوا عبادة مع خشية عبادة مع رهبة عبادة مع خوف في شأن هؤلاء يقول الحق سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين لا يتقبل الله عز وجل من المجرمين لا يتقبل الله عز وجل من العصاة لا يتقبل الله عز وجل من الذي يمضي أوقاته في رمضان بطاعة الله عز وجل ثم ينقلب بعد ذلك على عقبيه إنما يتقبل من المتقين الذين التزموا بهذا الدين إلى آخر لحظة من حياتهم أيها الأحبة أحبة في الله لقد جاءت النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب العبادة في كل زمان وفي كل مكان ليست هذه العبادة كما يحسبها البعض مخصصة بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان أو بشهر دون شهر نقبل على الصلاة في شهر رمضان ثم نتركها بعد ذلك نقبل على التصدق في سبيل الله في شهر رمضان ثم نتخلى عن ذلك بعد رمضان نقبل على الحجاب على ارتداء الحجاب في شهر رمضان ثم نخلعه بعد رمضان ليس هكذا أيها الأحبة لا الله عز وجل أوجب علينا العبادة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل شهر ولما سئل أحد السلف رحمة الله عليهم عن أناس يتعبدون في رمضان ويشتهدون في رمضان فإذا انسلخ رمضان إذا انقضى رمضان ترك العبادة قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وها أنا أقول بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان هؤلاء أيها الأحبة لم يعرفوا قدر هذه العبادة وقدر هذا الدين وهذا هو حال أكثر أهل الأرض حال أكثر المسلمين أيها الأحبة لا يعرفون الله إلا في رمضان هؤلاء في حقيقة الأمر لم يفقهوا معنى العبادة ولم يفقهوا معنى الإسلام ولم يمارسوا في يوم من je دينهم in het leven langs يقبلون عليه En de jongeren, عنه متى niet in منه ما وافق de ويتركون ما كان jongeren, لهذه je هؤلاء في het leven نسوا. أن من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها من علامات قبول هذه الحسنة الصيام حسنة من علامات قبول هذه الحسنة أن يوفق الإنسان بعد شهر رمضان إلى ماذا؟ إلى الاستمرار في هذا الطريق من تسديد الله عز وجل للعبد أن يبقى هذا العبد على الخير والطاعة طيل حياته وليس في رمضان فحسب اخي الحبيب اسالك ماذا تقول لامراه جلست طوال الشهر تصنع ملبسا من الصوف كتخيط تريكو طيلة الشهر تصنع هذا الملبس حتى اذا اوشكت على الانتهاء نقضت ما صنعت او مزقت هذا الملبس ماذا تقول عنها لا يسعك إلا أن تقول أنها مجنونة هذه المرأة مجنونة هذا المثل يمثل حال بعض المسلمين فبمجرد انتهاء شهر رمضان ينكب مباشرة على الذنوب بمجرد انتهاء شهر رمضان سرعان ما يعود إلى الذنوب وإلى المعاصي ويهدم ما بناه مباشرة بعد صلاة العيد استطاع الشيطان أن يسيطر عليه في لحظة يسيرة في ظرف يسير سيطر عليه الشيطان وجعله يخرب بيديه صيامه وقيامه وعمله هو بنفسه الشيطان أيها الأحبة عنده رسالة عنده مهمة وهي أن يدخلك النار فيدفعك لارتكاب المعاصي والذنوب بكل أشكالها بكل أنواعها لماذا؟ لأنه يريدك أن تدخل النار ولا يرتاح له بال حتى يكون الجميع تحت سيطرته بدليل قوله الموجه من قبله إلى ربه عز وجل حين طرده من رحمته قال له فبما اغويتني hem: "Waarom heb ik je verleid? Ik zal niet op de weg van وعن Wa an Toen kwamen zij vanuit hun handen en الى achteren en إلى اثبتنا لانفسنا اننا قادرون على اداء الصلاه في المجد قادرون على اداء صلاه الفجر يوميا قادرون على اداء الصلوات في اوقاتها فلنحافظ جزاكم الله خيرا نحافظ بعد رمضان على هذه الصلوات على اداء الصلاة في المسجد على شهودها في الجماعة على ادائها في أوقاتها لأن الصلاة نور لك في حياتك ونور لك في قبرك وعند الصراط الصلاة بركة في الصحة وبركة في المال وبركة في العيال الصلاة إن صلحت صلح سائر العمل كما أخبرنا أيها الأحبة فإياك أن تفرط في هذه الصلاة التي هي عمود الدين كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم رمضان أيها الأحبة مدرسة للتغيير نغير فيه من أخلاقنا نغير فيه من سلوكنا نغير فيه من أعمالنا والذي لم ينجح في ذلك في شهر رمضان فمتى يتعذ إذن متى يغير من حياته إذن متى يصلح من أوضاعه إذن الذي فاته خير رمضان فاته الخير كله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا في الأخير أذكركم بزكاة الفطر إن الله عز وجل شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد وهي تجب عن كل ذكر وأنثى عن كل رجل وامرأة وتجب عن كل صغير وكبير ولا تجب عن الحمل الذي لا زال في بطن أمه وهي تعطى للفقراء لا لغيرهم لأنها من حقوق الفقراء عليكم تعطى لهم لسد حاجتهم وليشارك الناس في فرحهم في فرحهم وصرورهم بهذا اليوم العظيم بيوم العيد وكما قلنا سابقا لا بد من اخراجها قبل صلاه العيد لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر قبل خروج الناس الى الصلاه فتؤدى قبل صلاه العيد ويجوز تقديمها قبل صلاه العيد بيوم او يومين يجوز للانسان ان يخرجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين ولكم أن تعطوها أن تدفعوها للإخوة القائمين على هذا المسجد وهم بدورهم سيقومون بدفعها إلى من يستحقها من المسلمين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير اللهم ارزقنا طاعتك اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي تحبه وترضاه اللهم زك أنفسنا اللهم زك افعالنا اللهم زك اقوالنا اللهم طهرنا min سوء العقيده وطهرنا من سوء القول وطهرنا من سوء الفعل اللهم ربنا kaul. تزغ قلوبنا بعد suikel هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين waakhiru da'wana anil hamdu rabbil alameen wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahdi wa sallama tasliman kathira wa qumula salatukum arhamukumullah